كم تركوا من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ونحمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قومنا قريب فما بكت عليهم السماء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 لوبھی اون ان لکھ موبی شری آ أهم خير لم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما لاعبين حق ولكن اكثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا ننغي مولانا مولا, مولا شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام لثيم كالمهن تغلي في البطون كولي الحميم خذوه فاعتلوه إلى تواء الجحيم ثم فضوا فوق رأسه من عذاب ذقنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في المقام نمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإذ كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحورِ الْعَيْنِ يَدْخُلُونَ فِيهَا كُلَّ فَاکِهَةٍ لَّا مَمْنُوعَةٍ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ تَنَاوُلُهُمْ لَهَا وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الفوز فَإِنَّمَا يَسْفَرْنَاهُ بِنِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سم پلکی پایا بین دچمیون وکیلا وَمَا يبث من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 بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاكنتين يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يخر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب نليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هدؤا أولئك لهم عذاب مهيب من ورائهم جهنم ولا وَلَا عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من إِلَّا أُولِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنَ الرَّجْزِ